بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم كآيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نسائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم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 وَحَزَنَا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فِرْعَوْنُ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا وأصبح وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا على رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لَتَكُونَا مِنَ الْخَاسِرِينَ وَقَالَت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 فَلَمَّا أن أَرَادَ أَيَّ بَطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَرُوبُ اللَّهِ مَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقُدُّ لَنِكَمَا قَتَلْتَ نَفْسَهُ بِالْأَمْسِ إِنَّهُ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَجَاءَ عَرُوبُ 111. أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت لقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قال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 111. وقال علي والله على ما نقول وكيل. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلّ أَتيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ الْأَوْجَزَةِ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ من شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ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 117. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ولكن ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر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 116. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين 117. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفوا بما أُوتِي موسى من قبل قالوا سحراً تظاهراً وقالوا إن بكلٍ كافرون قُل فَأَتُوب بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَتَبِعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون 110. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 111. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ما رزقناهم ينبعون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 الذين كنتم 119. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون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 سَنُنْقِلَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ الله يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ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 ما كانوا 111. إن قاروا كان من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي الكوة إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين 110. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين 111. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك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 مَنْ من جاء فَلَهُ فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 110. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما